عزمي وسيفي في درب الفداء تنطق وان امتي تجاوزت من عزمه الافق ولا يزال هذا الدين يقدم ابنائه واحدا تلو الاخر ولا تزال الأمة الإسلامية تثبت انها الأمة الولود التي لا تتخلى عن ميدان الجهاد في سبيل الله ولا تزال الامه الإسلامية رغم ما يحيق بها من المكر والكيت ورغم ما ران عليها من الذل والاستضعاف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 نحو العوالي كي أذل لها رفيق درب يقيني جل مرتفطا لم أرتض الذل في عيش النعيم بلا سيف سقين على هاماتهم برقا أطالنا لم يثنوا خيولهم فكم عقدنا لواء في الدنا خفطا وكم ضربنا فما كلات سواعدنا ولا رأى أدخلنا ولا رهقا ولا رأت خيلنا ذلا ولا رهقا وأين ما شك في كل البطاعة ترى سيفا لنا سلها فجرا لنا بثقا فكيف أنه بدن بعد عزتنا وكيف يرمد سيف بات منتشقا وكيف يرمد سيف بات منتشقا وكيف تانتباه الكف شامخة وأستريح مناغ الورد والعبقاء وكيف أرد من الكفار نصرتنا وعينهم تبدح الأحقاد والحنقاء وكيف يقرير العين هانئها وأمتي كم تعاني الهجم والغرق له والذي ززل الكفار في أحد لن أستكين وحقي جهرة سرقا فلسوف أمضي بدرب العز منتشقا سيفي أذيق به أعدائي الحرقا ان تمنينا ها والروع محتسبا ارنو الى النصر أسكيه الدماء بدقا ارنو الى النصر اسقيه الدماء علمتني كيف اصنعها وكيف صارت معاني العنف منطلقا وكتاب الله في خلدي صمت وهمف انا اشتكي الارطى فأنا أشتكي فاليوم حق جهادي فليقم بدمي والتعالوا أنه يتيتم للعذا فرقا لا خير في العش إن لم تروي أسلحتي حكاية المجل تكسو عزتي ألقا هذه كتائبنا سارت بدويه وفيلق النصر بالتكبير قد نطق قال الهمم العادي قد اتت بد من وخيب عزتنا فقد صدق وخيب فقد صدقها